و ك ذ ل ك ف ر ي ب ل ه ا ل ك و ت ا ل س م ا و ا ت و النابلسي أ ر ض و ل ي ك من ن تذكرون وكيف موسوعه ا ت ا ف ل ن ا ب ت م ب ا ل ل لم ه ما ي ن ز ل ل ع ل ي ك م س ل ط ا ن ا فأين فريقا ل ا م ي ن あ موسوعه ك النابلسي ه ا ا ن ل ع ل و م الاسلاميه ذ ي ن هدى ه ق لا الله حق قدري إذ موسوعه النابلسي للعلوم الاسلاميه به موسى نورا نورا وهدى どうなる و ل م ي و ح ى إ ل ي ه شيء أو ق النابلسي للعلوم ا ل ا س ل ا م ي ء Two years old!